أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضواع تنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهيره فلا يحون زقا فيت على الحسن العبقة فالورد تضواع تنقى حسن يا رب لنا الخلقا، طهيره فلا يحوي نزقا، وجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقة، حسني يا رب لنا الخلقا، فالعبد بأخر. اتعلى الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقى ا ا في أحمد ملتحقا من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقا وقفيت على الحسن العبقا فالورد تضوى وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا الرؤ فلا يحوينا زق كم اثنى اتعلى الحسن العبقى فالورد تضوى وعتنقى تنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقى هو رحمة أمته أبدا وزراد خلق القرآن شميلته فضل الرحمن به رزقا مفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وعتنقا حسن ربنا الخلق لنا الخلقا طهره فلاقا